الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو الشريط الثالث من المجموعة الرابعة للبحوث هو وهو يبدأ من من سؤال هل سيظهر المسيح الدجال الذي أ ث ب ت ظهوره ط ا ئ ف ة ونفته أ خ ر ى بما ق ر أ ت جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد نعم سيظهر المسيح الدجال و أ ح ا د ي ث ظهوره ص ح ي ح ة و ص ر ي ح ة و م ت و ا ت ر ة وقد بوب ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله في الصحيح لذلك بقوله باب ذكر الدجال وساق ع ش ر ة أ ح ا د ي ث و أ و ض ح الحافظ بن حجر رحمه الله شرحها في كتابه فتح الباري و ب إ م ك ا ن ك الرجوع إ ل ي ه أ و إ ل ى غيره من كتب ا ل س ن ة التي ذكرت ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س جاء في أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الدجال وما معنى الدجال هل هو موجود ا ل آ ن أ م لا و أ ي ن وطنه وما معنى عواره الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أ ع و ر ه حقيقي أ م مجازي اكشف لنا ح ق ي ق ة ما عندك من العلم جعل الله جنه الفردوس مثواك جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد الدجال م أ خ و ذ من دجل دجل إ ذ ا كذب و أ خ ر ق ل أ ن ه يدعي ر ب و ب ي ة وهذا من أ ع ظ م الكذب وهو موجود و أ م ا عوره فحقيقي ل أ ن ا ل أ ص ل في الكلام ا ل ح ق ي ق ة وخروج المسيح الدجال مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل أ ح ا د ي ث الصحيحه ة المتوترة ا ل ل و ب المتواتره ت و وصلى ف ي نبينا ق الله على ح وصحبه المسيح م وسلم جميع بمعنى م د الدجال وآله و سؤال هل المسيح الدجال يظهر على جميع الخلق؟ بمعنى هل ل يظهر ا ا أ ي ب ع ث ن ث ن يكون ي الأحياء في ة أم ظهوره و على ق ظ ه و ه لله جواب و الحمد ح د و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد إ ن م ا يخرج على ا ل أ ح ي ا ء خ ا ص ة أ م ا ا ل أ م و ا ت فلا يبعثون إ ل الا بعد ا ق ي م ثم إنكم ة لقول الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم ثم يوم القيامه ة تبعثون ب و ا ل ل التوفيق الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤالٌ وصلى على وآله وسلم وصحبه محمد من هم ي أ د و د و م أ ج و د وفي أ ي ت قاره يمكن وجودهم وهل هم على سطح ا ل أ ر ض جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبع يادود و م و ا من و ل د كسائر بني آ د م وهم أ و ل و بطش و ب أ س شديد وقد عثوا فسادا في ا ل أ ر ض قال الله تعالى في وصف ر ح ل ة ذي القرنين إ ل ى المشرق ا ل أ ق ص ى وما قام به من ا ل إ ص ل ا ح في هذه ا ل ر ح ل ة حتى إ ذ ا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أ ح ط ن ا بما لديه خبرا ثم أ ت ب ع سببا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 ونفخ في ا ل ص و ر فجمعناهم جمعا السدين جبلان بينهما وادم ومعنى خ ر ج ة أ ي أ ج ر ى زبر الحديد ق ط ع الحديد الصدفين جبلان بينهما وادم ومعنى أ ن يظهروه أ ي يعلوه ويتجاوزوه إ ل ى الجانب ا ل آ خ ر وبالله التوفيق وصلى نبينا الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم توحيد ا ل أ س م ا ء والصفات سؤال تبارك اسم ربك أ ي تنزه وتقدس الله العظيم الجليل وكثرت خيراته وفاضت بركاته سؤالي هنا هو اسم الرب هو الله وهنا ك ل م ة الله اسم علم للذات ا ل م ق د س ة ذات الله وهنا المفسرون فسروا اسم الرب بذات الله الذات ا ل م ق د س ة وهذا خ ط أ كبير وكفر أ ر ج و الجواب الصحيح من س و ر ة الرحمن ا ل آ ي ة ا ل س ا ب ع ة والسبعين جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد الاسم الذي هو ا ل أ ل ف والسين والمين من قوله تعالى تبارك اسم ربك دال على لفظ الجلاله الله ونحوه من أ س م ا ء الله الحسنى التي سمى الله بها نفسه أ و سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم والمقصود من لفظ ا ل ج ل ا ل ة وما في معناه من أ س م ا ئ ه تعالى المسمى وهو ذات الرب بصفاته العليا فتبارك لفظ ا ل ج ل ا ل ة وسائر أ س م ا ئ ه الحسنى تعظيم لمسمياتها وهي ذات الرب ا ل م ت ص ف ة بصفات الكمال وليس تعظيما للاسم الذي هو ا ل أ ل ف والسين والميم بل تعظيم وتنزيه لفظ ل ا ل ج ل ا ل ة ومدلوله المقصود منه وهو ذات الرب بصفاتها وكذا والسنة وليست ولكنها وعلى يكون وللدال ونحوه بالكتاب هذه ذاته هذا لذات سائر أسمائه الثابتة له بالكتاب والسنة وليست هذه الأسماء عين ذاته ولكنها دالة عليها وعلى هذا يكون التنزيه لذات الرب أصالة عليها من لفظ الجلالة ونحوه تبعا سؤال من له لفظ عين فسبح ب اي س م ربك ا ل ع ظ م أي فنزه يا محمد ربك عما اضاف إ ل ي ه المشركون من صفات العجز والنقص إ ل ى آ خ ر ه سؤالي هنا أ ي ض ا هو نفس سؤالي رقم واحد سورة الآية الرابعة والسبعون اي ل ل و ا ا ق ع آ ة اسم ل ل ر ا ا ب ع ة و ب ع و ن أي ا س الرب اسم علم للذات المقدسه ة ت ف س ي ر بالذات المقدسة هل هو خ ط أ ج وكذا ا ب و القول في تفسير قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم فالتسبيح ليس للاسم الذي هو أ ل ف وسن وميم و إ ن م ا هو لذات الرب أ ص ا ل ه وما دل عليها تبعه وهو لفظ الرب العظيم وليست ك ل م ة الاسم ولا ك ل م ة الرب عين ذات الرب سبحانه وتعالى سؤال سبح ؤ ا ل س اسم ربك ا ل أ ع ل ى أ ي نزه يا محمد ربك العلي الكبير عن صفات النقص وعما يقوله الظالمون مما لا يكيف به سبحانه وتعالى ولا يليق به من النقائص والقبائح سؤال ونفس السؤالين سورة تفسير سبح اسم التسبيح سبحانه باسم الأول والثاني سورة الأعلى الآية الأولى جواب وكذا القول في تفسير قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى التسبيح لذات الرب أصاله ولكلمة الرب تبعة بأتبارها دالة على ذات الرب سبحانه أربعة اقرأ باسم ربك الذي قوله ولكلمة على خلق في أربعة ربك ربك تبعه أ ي ق ر أ ي ا محمد ا ل ق ر آ ن مبتدئا ومستعينا باسم ربك الجليل الذي خلق جميع المخلوقات إلى آخره سؤال هنا أ ي ض ا يقرا أ ب س م ا ل ر باسم ثم كيف يستعين باسم الرب وهو هو الجواب جواب القول باسمه الله اسم عالم للذات المقدسة بالرب لا、باسمه. الذي هو الله الجواب الصحيح جواب كذا القول في تفسير آية اقرأ باسم ربك الذي يستعين تفسير علم خلق آية يجب في أن أرض ربك فليست ا ل ا س ت ع ا ن ة بالاسم الذي هو ا ل أ ل ف والسين والميم و إ ن م ا هي بلفظ الرب باعتبار المقصود منه وهو ذات الرب العلي ا ل أ ع ل ى فالابتداء ب ا ل ق ر ا ء ة و ا ل ا س ت ع ا ن ة فيها إ ن م ا هي بالرب نفسه سبحانه أ ص ا ل ة وبما دل عليه وهو ك ل م ة الرب تبعا سؤال قال الله إ ع ر ا ب ل ف ظ ة الجلاله الله فقط إ ن ي تعلمت في ا ل م د ر س ة أ ن إ ع ر ا ب كلمة الله لفظ ا ل ج ل ا ل ة فاعل مرفوع بالضمه لماذا لكن لفظ ا ل ج ل ا ل ة غير ذات الله أ ي الذات ا ل م ق د س ة جواب لفظ ا ل ج ل ا ل ة يعرب ل أ ن ا ل إ ع ر ا ب مما ينطق به أ و يكتب أ م ا مدلوله فلا يعرب ل أ ن ه ليس بلفظ بل هو الرب نفسه وهو المستعان به في ا ل ق ر ا ء ة وغيرها وهو الذي خلق كل شيء وخلق ا ل إ ن س ا ن وعلم بالقلم وعلم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم دون الاسم بحروفه الاسم ودون الجلاله فانه لم يخلق شيئا ولم يعلم الانسان ما لم يعلم فالاسم بحروفه ولفظه الجلاله وكلمه الرب خير ا ل مسمى لان المسمى ذات الرب بصفاته العليا سؤال أضاف النصرة إلى اسم إلى الله يومئذ يفرح و ل م اضاف ذ ا إ كلمة ا س م إ ل ى كلمة الله ف أ ص ب ح اسم الله أ ر الى ج جواب و ا الصحيح أضاف النصر ب ل إ لفظ الجلاله وهو الله ل أ ن ه عالم على مسماه وهو الذات ا ل م ق د س ة مع صفاتها وهو المقصود بلفظ الجلاله ومنها النصر لا من الاسم و إ ن م ا عبر عنها بلفظ الجلاله لدلالته عليها لا ل أ ن ه عينها ومما تقدم يتبين أ ن ا ل ص ل ا ة وسائر العبادات لمسمى الرب لا ل ك ل م ة اسم ولا لكلمه الرب ولا للفض الله, الله الحسنى لا تراد لنفسها وإنما يعبر بها عن المقصود منها وهو مسماها فهو المعبود حق أصالة عن طريق ذكر أسمائه الحسنى حق عن عن يعبر طريق ذكر فهو وهو وهو الفرق ذ ي يجزي كل ن س كسبت بما ب وننصحك ق ا ما كتبه العلامة الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية في مبحث الاسم والمسمى فإنه رحمه الله ا ء ة أحمد تيمية مبحث رحمه م كتبه بن عبد فإنه ل في وفى ا م حقه و بين ا ا ل ل ل ه ت و ف ق وصلى الله على ب ي ن الاسم محمد و آ ه وصحبه وسلم ل ل ف ر ق بين ا ا و ا ل ص ف ة سؤال ما الفرق بين أ س م ا ء الله وصفاته جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ س م اسماء ء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به مثل القادر العليم الحكيم ا كل دل على مثل ل به مع ي ع ل ل ب ص ي ر فإن هذه ا ا أ س م دلت على ذ الله ت ا وعلى والحكمة والسماء والبصر العلم الصفات ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر أما بها فهي نوعوت الكمال ا ل ق ا ئ م ة بالذات كالعلم و ا ل ح ك م ة و ا ل س م ا ء والبصر فالاسم دل على أ م ر ي ن و ا ل ص ف ة دلت على أ م ر واحد ويقال ويجب ق ا الاسم متضامن والصفة للاسم ل للصفة مستلزمة و ي ا ل إ ي م ا ن بكل ما ثبت منهما عن الله تعالى أ و عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله سبحانه مع ا ل إ ي م ا ن ب أ ن ه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته كما أ ن ه سبحانه لا يشبههم في ذاته لقوله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د وقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبينا الله على محمد جاوز التسمي بالاسم المشترك سؤال يسعدني أ ن اتحدث في رسالتي ا ل م ت و ا ض ع ة إ ل ى سماحتكم ف أ ن ا أ ت ح د ث إلى و الى ح د من أشهر ا ش الشكر خ ص صدركم ي الإسلامية في عالمنا الإسلامي وغيره وأرجو أن يتسع صدركم الكبير جزيل ا عالمنا لقراءة السطور الله ت ولكم والعرفان من أن وأرجو هذه اسم من أ س م ا ء الله الحسنى وهو تعظيم لله عن كل شيء وتنزيه له وقد ق ر أ ت لسماحتكم ر س ا ل ة م ر س ل ة إ ل ى العاهل السعودي وكنتم قد ب د أ ت م و ه ا بقولكم جلاله الملك أ ل س ت م معي في أ ن الجلاله لله وحده و أ ن الملك اسم من أ س م ا ئ ه الحسنى لا يجوز ت س م ي ة شخص بها أ ي ا كانت صفته وشخصيته فنرجو إ ي ض ا ح ذلك من سماحتكم حتى لا ل ل ا يقع م م س وفي ن إثم نفس جراء تنزيه الأشخاص ا تنزيه بهذه ل ص ا التي اختصها الله ت ل ن ف ه غيره دون الوقت ل إلا ل ه م ا ف صفة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الرحيم لسيدنا الله ا صلى عليه وسلم ل محمد و قدر ان يقع تحت يدي وأن في المجلة العربية في العدد التاسع والثمانين إخراج رئيس الخاص إلى على القائمين وهو يبدا أ ر س ل بقوله لقد تسلم جلالة مولاي حفظه الله ل ت ه حفظه خطابكم م ا رسالته ل وبه أ ع د د ا م الحمد لله وحده والصلاة والسلام من الأسماء م ج جواب ل لله والصلاة على رسوله وآله ة وحده وصحبه وبعد إن كثيرا إن ش ر ك ة بين ا ل ل تعالى و بقوله ي غيره ن من م خ ل و ا اللفظ ت ه في ا م ع ن ى الكلي ذ ن بمعنى يخصه تعالى ويليق بجلاله سبحانه ي يخصه ويليق فتطلق تعالى وتطلق على الله بجلاله على المخلوق بمعنى يخصه ويليق بجلاله أ و يليق به فيقال مثلا الله حليم وابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام حليم وليس حلم إ ب ر ا ه ي م كحلم الله والله رؤوف ا ل رحيم ومحمد صلى الله عليه وسلم رؤوف ا ل رحيم وليس ر أ ف ه محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته ك ر ا ف ة الله بخلقه ورحمته والله تعالى جليل كريم ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م على وجه الاطلاق وكل نبي كريم جليل و ل ي س جلاله كل نبي وكرمه ك ج ل ا ل ة غيره من ا ل أ ن ب ي ا ء وكرمه ولا مثل جلال الله وكرمه بل لكل من الجلاله والكرم ما يخصه والله تعالى حي وكثير من مخلوقاته حي وليست حياتهم ك ح ي ا ة الله تعالى والله سبحانه مولى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل صالح المؤمنين وليس ما لجبريل وصالح المؤمنين من ذلك مثل ما لله من ا ل و ل ا ي ة والنصر لرسوله صلى الله عليه وسلم م من الأمثلة المذكورة وسلم يلزم من ذلك تشبيه المخلوق بالخالق في الاسم أو الصفة الكلام ومحتف به من يدل على الفرق بين مال الله من الكمال في أسمائه وصفاته وما للمخلوقات مما يخصهم من المحدود إلى ذلك الكثيرة الله رسوله صلى الله عليه الثابتة ولا ذلك بالخالق الصفة وأسلوب القراء يذل على الفرق الله ذلك على غير في تشبيه في بين في يليق كتاب وسنة عنه أو وصفاته وجه به ب ه اقرا ذلك في ا ل ق ر آ ن وسنه النبي صلى الله عليه وسلم مع التدبر وامعان النظر يتضح لك الامر ويذهب عنك الاشكال بحول الله وقوته ثم إلى ما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه ارجع الله في أول رسالة ذكر إلى أول وفى شيخ بن فإنه في أ ر ي د أ ن أ ق د م إ ل ي ك م س ؤ ا ل قد اختلف العلماء فيه عندنا وهو مما علمنا من كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم أ ن صفات الله تبارك وتعالى توقيفيه ة فنثبت ما أثبت على الله تعالى وننفي ما ا على ل تعالى تعالى ونسكت عما سكت عنه الله تعالى إما في كتابه بالبشتو عما عنه عليه ما الله الله إما بلسان النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى الله بغير اسمه مثل خدا بالفارسية أو خداي بالبشتو أو كاد صلى وسلم فهل مثل نفى يسمى وننفي أو يجوز أو أو أن في بغير ولكن ي ق ل ان ه ا ل ا س م يقول ان ه ا ل ا س م ي ق و ن ه ا ل ا س م يقول ان هذا الاسم يقول ان هذا الاسم يقول ان هذا الاسم ه ا ل ث ا ب ت في ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة م ل ح د ا ك م ا ق ا ل ت ب ا ر ك و ت ع ا ل ى و ل ان هذا ا ل ا ي ل ان هذا ل ا س ي و ن ه ي ا ل ا س م ي ق و ان هذا الاسم يقول ن هذا الاسم ان ه ا ل ا س م يقول ن ل ا يقول هذا الاسم يقول ان هذا الاسم يقول ان هذا ا ل ا س ي ق و ن هذا ا ا س يقول ان ه ذ ل ا س م يقول ان هذا ل ا س م ي ل ان هذا الاسم ان هذا الاسم ان هذا الاسم ي ق ان هذا الاسم يقول ان هذا الاسم يقول ان هذا الاسم ي ق ل ان ه ا ل ا س م يقول ان هذا هذا ا ل ت أ و ي ل أ م لا يقولون جبرائيل و م ي ك ا إ ي ل إ ي ل اسم لله ب ا ل ع ب ر ا ن ي ة وهل يجوز تغيير أ س م ا ء الله ب ل غ ة أ خ ر ى غير ا ل ع ر ب ي ة أ م لا أ ف ي د و ن ا جزاكم الله خيرا جواب تجوز ترجمة وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الحمد أسماء الله؟ لله على لمن لا يعرف ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة بلغتهم إ ذ ا كان المترجم بصيرا للغتين كما يجوز أ ن تترجم لهم معاني ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة و ا ل أ ح ا د ي ث النبويه ة ل ت ف ي م م ه ا لتفهيمهم د ي ن وبالله ا ل و ي ق وصلى ل ل ا على ن ب ن ا ح م د و آ ل وصحبه و س ل الدين ص ف ا سؤال ت ق قرأت ف كتاب توضيح التوحيد العقيدة المفيدة ا في ي لشرح علم ل م ز لسيد ي أ ح م د الدردير ت أ ل ي ف المرحوم الشيخ حسين عبد الرحيم مكي الجزء الثاني مقرر السنة الرابعة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية وتصحيح موسى أحمد الطبع الرابعة سنة 63, 000, 000 ميلادية الموافق ألف لسنة ألف الله عز وجل 20 صفة في قول هجرية سنة أن منهم وتصحيح في الرازية مقرر موسى أحمد مذهب جماعة صفة صفات أ م ا في قول آ خ ر ف ي ا ل إ م ا م ا ل أ ش ع ر ي و م ن ذ ه ب مذهبه ه أ ن ا الصفات ثلاثه ع ش ر ة ص ف ة والمتفق عليه حسب الكتاب سبع صفات وهي دون وما أشرون أم أم وإذا كانت فما معنى كونه قادرة وكونه وهل الله لله صفاته عددها أهي هذا منه في يجب في عشرين حيا للعقيدة الصحيحة لأنني داخلني لأن المزيدة أشعري صفات صالح صاحب المعانفاء أفادكم بما تعالى ثلاث كانت فما قادر الكتاب لأن أم أم معنى سبعة عشرة شك وأريد أن أتبع وأقتدي ب أ ه ل السنه ة والجماعة لا ا ا ل ع أ ش ر والجماعه غيره بكتاب م مذهب عن على السنة الصفات أهل و ا ا ب ل ح د وحده لله و ل ل والسلام ص ا ة ل ل ى ر س و وآله وصحبه وبعد عقيدة أهل عقيدة ان ل س ة و الله ج م ا ا ع ة أن ل تعالى موصوف بصفات الكمال و أ ن ه يوصف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أ م ا القول ب أ ن ه ا عشرون أ و سبع أ و ثلاثه عشره فلا أ ص ل له بل هو مخالف للكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع والكتاب الذي ذكرته لا يصلح أ ن تعتمد عليه و إ ل ي ك ن س خ ة من ا ل ع ق ي د ة ا ل و س ط ي لشيخ ة ا ل إ س ل ا ابن م ت ي م محمد ي الشيخ خليل ة وشرح ه ر التدمرية ا والحموية س ونسخة من التدمورية والحموية ك ل الكفر ش ي تامية خ الإسلام ابن ل و ت أوضحت ب مذهب الثلاثة المذكورة قد أوضحت مذهب أهل السنة أهل قد ي الأسماء والصفات ا ل و د على ل م خ ا في و الصفات ل التوفيق ه و ل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ك ر في ل ص ف ا سؤال ما هو الكفر في الصفات وهل هناك فرق بين العالم المعاند و ا ل م ت أ و ل في ذلك جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ و ل الكفر ا في صفات الله تعالى هو إ ن ك ا ر ما علم ثبوته منها بعد البلاغ أ و الالحاد فيه بتحريفه عن المقصود بدون ش ب ه ة يعذر بمثلها ثانيا من خالف الحق في ذلك عنادا بعد البيان و إ ق ا م ة الحجه فهو كافر غير معذور ومن خالف في ذلك م ت أ و ل ا ل ش ب ه ة يعذر بمثلها فهو مخطئ معذور ويؤجر على اجتهاده وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و نبينا اجتهاده على على الله محمد سؤال ل المجيء م صفة س كما هو معروف لديكم الخلاف الواقع بين السلف والخلف في م س أ ل ة ا ل ت أ و ي ل ونحن إ ن شاء الله مع السلف فيما ذهبوا اليه ولكن ورد علي سؤال حول الحديث الذي ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني عند الجامع قيامه بتحقيق الجامع الصغير وزيادته الصيوطي. ونص ز ي الصيوطي ا للحافظ د ت ه و الحديث ك م اتاني ورد أ ا ل ل ي ل ة ربي تبارك وتعالى في أ ح س ن ص و ر ة فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملا ا ل أ ع ل ى قلت لا فوضع كتفيي فعلمت في في كيف يفسر وجدت السماوات وما رواه وأحمد والسؤال الأرض عن عباس يده بين بين ثديي الحديث التلميذي بردها هذا ابن الإتيان؟ حتى ما هل يفسر على حقيقته ب أ ن ه اتيان يليق بجلاله أ م يؤول كما يفعله ا ل أ ش ا ئ ر ة عندنا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه يفسر الاتيان في الحديث باتيان حقيقي يليق بجلاله تعالى لا يشبه اتيان المخلوق ولا ن ت أ و ل ه على اتيان رحمته أ و ملك من ملائكته بل نثبته كما أ ث ب ت ه السلف في تفسير قوله تعالى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 وبالله التوفيق. وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد سؤال ل الإرادة والمشيئة م س علمنا أ ن ا ل ع ب ا د ة من ا ل إ ر ا د ة لولا ا ل إ ر ا د ة لما قدر العابد عبادته وكذلك العصاه من ا ل إ ر ا د ة لولا ا ل إ ر ا د ة لما قدر العاصي عصاته ولما يجازي الله العابد ومع أ ن عبادته من ا ل إ ر ا د ة لولاها لما قدر على العبادة قدر و ل م ا عذب الله ا ا ل ع ص ي ب ع ص ا ت ل ن ا من اجل ان ي ل و ن الله ا يجعلنا من ا ل ى ل ي س ب ظ ل ا م ل ل ع ب ي د ج و ا ب ا ل ح م د لله وحده و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على ر س و ل ه ان ي ه و ص ح ب وبعد ه الله أ ص في ذ ا ا ل ب ا ب أ ن اجل ل ل ه وعلا ه و الله م ت ص ر ف في خ ق لا ي س أ ل ع م ا ي ف ع ل و ه م ي س أ ل و ن و ه و جل وعلا له الخلق والأمر والعبد أ م ر و ا ل له إ ر ا د ة و م ش ي ئ ة ولكن مشيئته م ر ت ب ط ة ب م ش ي ئ ة الله قال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وقال تعالى وما تشاءون إ ل ا ان يشاء الله رب العالمين والله جل وعلا بين طريق الخير و أ م ر به وبين ّ طريق الشر ونهى عنه وجعل في العبد اختيارا وعقلا يميز به بين الخير والشر والعبد هو الذي يختار لنفسه ما يشاء من الطريقين قال تعالى إ ِ ن َ ا هديناه ََُ السبيل ََِّ إ ِ م َّ ا شاكرا ِ واما كفورا َُ وقال تعالى وهديناه ََََُْ النجدين َِْ والخير الذي يصيب العبد من الله والسيئه التي تصيب العبد من نفسه قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله. وما أصابك الله حسنة ومما ا أصابك ن سيئة تقدم تعلم أ ن ا ل ع ب ا د ة التي تقع من العبد ويثيبه الله عليها من فضل الله على العبد وهي حاصله ة ب إ ر ا د ت واختياره وأن المعصية التي ا تقع من ل ع بارادته د هي و ق ع العبد ة من نفس ب إ واختياره و ع ق و ب ة الله للعبد على هذه ا ل م ع ص ي ة هي و ا ق ع ة بسبب من العبد ل أ ن ه باشرها وكلتاهما ق د بعدله عمله الله ل في ذ و ك وقعتا من العبد ب م ش ي ئ ة الله وقدره السابق وله في ذلك ا ل ح ك م ة ا ل ب ا ل غ ة وقد أ و ض ح ذلك سبحانه بقوله أ ي ن م ا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج م ش ي د ة وإن تصبهم ح سوره ن ة ي ق ذ ه من عند النساء ل ه و إ تصبهم ي يقول ة قل كل هذه من من عندك عند ل ل الآية ل ه ا ا سورة س ن ا ل آ ي ة ا ل ث ا م ن ة والسبعون و بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم سؤال أ ر ج و من فضيلتكم ا ل م ح ت ر م ة أ ن تبين لنا هذه الكلمات التي ق ر أ ن ا ه ا في كتاب فتح المجيد في ا ل ص ف ح ة ا ل خ ا م س ة ع ش ر ة من أ و ل الكتاب قال الشارح فبين ا ل إ ر ا د ة ا ل ش ر ع ي ة و ا ل د ي ن ي ة و ا ل إ ر ا د ة ا ل ك و ن ي ة ا ل ق د ر ي ة عموم وخصوص مطلقه الخ ر ه فما معنى ذلك وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الله عنا المسلمين خيرا الحمد لله على إ ن ا ل إ ر ا د ة ا ل ك و ن ي ة ا ل ق د ر ي ة أ ع م مطلقه فتشمل ا ل إ ر ا د ة ا ل د ي ن ي ة و ا ل إ ر ا د ة ا ل ق د ر ي ة و أ م ا ا ل إ ر ا د ة ا ل د ي ن ي ة ا ل ش ر ع ي ة فهي أ خ ص مطلقه فكل مطيع قد اجتمعت فيه إ ر ا د ت ا ن ا ل ش ر ع ي ة و ا ل ق د ر ي ة أ م ا الكافر والعاصي فقد انتفت منه ا ل إ ر ا د ة ا ل ش ر ع ي ة في أ ع م ا ل ه ا ل م خ ا ل ف ة للشرع وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم نبينا الله على محمد سؤال هل يمكن ل أ م ة مهما بلغت أ ن تدمر أ ح د ا ما لم يشاء الله ذلك جواب الحمد لله وحده ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد لا تستطيع أ م ة مهما بلغت من ا ل ق و ة أ ن تدمر أ ح د ا إ ل ا إ ذ ا شاء الله ذلك فلا يقع شيء في الكون إ ل ا ب إ ذ ن ه و إ ر ا د ت ه تعالى كما قال في محكم التنزيل وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما وقال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين سؤال هل ي أ ث م إ ن س ا ن إ ذ ا نسب إ ل ى إ ن س ا ن آ خ ر كبير أ و صغير ص ف ة من الصفات ا ل خ ا ص ة بالله تعالى لتتابع الجواب